فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنتم بهذهيتكم تفرحون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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نفكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأن 112. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 113. وقد دها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها